وَاِذِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمضرنا عليهم مضرا فَسَاءَ مَذَرُ الْمُنَاذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يَفْكُنْ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنتموا شجرها إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رباسيا وجعل بين البحرين حاجزاً أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْضَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ صادقين صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ اتَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ منها بَلْ هُمْ إنها عمل، وقال الذين كفروا: أئذكنا ترابا وأباؤنا إن لمخرج، لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أسفطر الأولين، وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى بَنِي فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكَ الَّذِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ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 ve kulun atı daahirin ve ter al jibalı hesabuha jamıda ve heyatemir merre sâhab. cun al lahil lâzi atqanakul şeyi. innuhu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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَقُلِ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُنَّهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Bismillahirrahmanirrahim Tazim mi.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 ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض نجع لهم أئمة ونجعلهم الوارثين.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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربضنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبضش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا.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 قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أركحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاجا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشط عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّعَ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْطِِمْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يثمح الظالمون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 وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 بعد ما أهلكنا القرون الأولى بسائر للناس وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجالب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطابن عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 Vama kün mühenk il Qur'â illa wa وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين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 وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَنْفِقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسْفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُرْآنُ رَبِّي أعلم مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّاظِراً لِّلْكَافِرِينَ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 وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَنْدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابٍ اللَّهُ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ يَعْلَمُنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَضَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالاً ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نحن إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُغْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيل والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأكم النار وما لكم من ناصرين؟ فأمن له لوق و إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوقًا إذ قال لقوم إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقت بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال وتضعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتِّنَا بعذاب اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ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 كانت من الغابرين ولما أن جاءت ارسلنا لوطاً سيئ بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين اننا منزلون على أهل هذه القرية رجساً من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقنون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وعادا وثمودا وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه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 ناس وما يعقلنها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لاايه للمؤمنين ائتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم التالي. İyya kanağbül ve İyya kanaştayin. İhdin sırrat al-mustaqim, sırrat al-lazin angamte عليهم. Rair al-madzubi عليهم ولظالين.